وجنان على هذه المقدمات الكافيتة وبناء على هذا المجهد التاسي كان الحراري يكثيرون الهكام والهلاف والمحاق في الحلاثة الأنوية وفي الحلاثة العرباتية ومعاركهم من الثلاثاء الأنوين أو في وضع العقلات من الثلاثاء العرباتين أكثر وأكثر لأن الحلاثة عن المستوى ومشروع لأي شهد المستوى السياس وقاما فقط مع الحجيز. وكانوا من الروح من الواقع الى الرجل واحد خواري الشقق هو خارجين مشهور انتبه رقم ورقم ورقم ورقم ورقم شكوين وشكوين في البيت البيت هذا الهجل يعني مع الأموين وخطرة مع الحجزين وكان في عاد كان الوكتان شقابين على خارج الروح وصحنا مهالي كتاة خوارج لماذا يقضي يرون الأمر هذا الدين يرون دين كمتب عدوا نحن الخليلين والأولاد من يتديرون فيه المهم أن الخليل يزيد هذا لبن عليكم حاضر مع الانسان أعجب الأولاد الأولاد المنين وعلى صورة المهمة معه السرينة الحربة هذا ملو السرينة ليس هذا ما يتجاج على مدار سنتين، قبل بشيء ما نحاول ان يكتبه بل بلغ فيه بل بلغ فيه الامر اشترك بلغ فيه شاء انه افهم ان يدخل عقر غار الحساب ان يدخل الكفر وان يطوف بسجدها الجانة وان يطول فيه وان يخطب فيه في فقط. بل افهم ان يجعل امه بجانة بشورة ان يجعل نرتفل ننظر الكامع الأموي في الكوفة وقصد عليها نحن الكوفة هو فائفة معه وليس كل جيش فائفة معه وفتلوا كل من وقت سنادهم ودخلت معه جئتان امرأة للنساء الخارج وهمنا بالحديدات بالإنسان والمهارين انظروا حديد جاي يوم دخلت الكوفة معه لقدر حديدات كان مروان بن ذاكوا تحدى الثور والرماح وقتل الجيش والحامية التي نشرت في مكان اسمه وقتل حرب الذي وقتل المرتزقين الذين كانوا يتكونون داخل قلعه وجعل امره فداه وقال ان هذا كان فايض وجعل تصفي الانبر ومتجمع. وحدثت يجب التفترطيفة بين الحزاج ومعادة الشفزاجة انه في أحد المعارك وقابلها وهي امرار فلن أن ان يطمد أمامه. كان فيهم بأس جديد حتى في جزاجين. كان الخارج ان يكون كاعدة بقية وفورة وفورة منها طاع جرم الشاعب جبعا قال له مشت فارفاق تنكر الكثير الصاثري هل تغفت الى غزالة في الوغة بل كان قلبك من ناحي طريق هو ايه يغيره وهذا بالتأكد حدث الحجاج الجبار المتجرب قرر من تلك المرق. وبعد ان قتل اشديد شديد هذا هنا ايه الرجاج بعد ان قتل من الذي تولك السلاحة بعده امه فمصطب امه وغزالة لشجعاتها ولباسها نصطبوها ابنان مصطوع عليه، وقتل هذا الرجل بطريقة يعني هو المساري كان حجار وكان الكل كان يتحسون من في المعارك الا انه في احد المعارك في مراكش يعني اراد ان يعبر الجسد الى البسطة الله فلما توصف الجسد امر الامير الاموي امير الحجاج لان يوقع الجسد الجسد فسقط في المهري ولم يكن محجم السباحة هو يبرد فرافضه احد الزال وقال له الى اين يا امير المؤمنين؟ فقال زال فتقديم العديد الامين والرجم كان على قدر كبير من العذاب التي ايضا من المثلة الخوالي فعندما ذكر الكوفة بتلك الرقاء التي نتحدث عنها، صور بهم الفجر في راحتين الفجر قرأت الاولى البقرة كاملة وقرأت الثانية العمران كاملة كانت الى رقم من العذاب حتى يبين ان كلام الخوارج وان مذهبه كل ما ذهبوا كان من قبلا على تفسير كتاب اليهود والجباي المصري ولم يتعرض ابدا للرياض المسلمين بل كل كل الخوارج على هذه الشده كلما جاء احد الخليفه اموي فكانوا يلومون ويحاربون ونحو ذلك الى ان جاء من لا أن جاء الطريقه الطرابيش عمر ابن عبدالعبيب وما فعله الخوارج مع عمر ابن عبدالعبيب وقف احدنا ماذا على اي مناسب الثالي كان يتنزل تلك المخولة من عبدالتهم الغير وعلى اي مناسب الثالي من كان يستفيد الخوارج بقوله تعالى ومن لم يحدد ان المواصل الوحيد تكون مثل العبي جاء عمر بن عبد العزيز وعرف عنه العزل والإنصاف ووضع المخوارج الى مهيات ماذا فعل الخوارج؟ هل تظلوا على صادق عديم من مخاربته ومنابسه لا عاملوهم عاملة جديدة كم من عن طريق لما من إيش؟ من عزله وإن عندهم محظورة فقط إيش؟ الظلم والذور والنفوع الممتعات والمعاصر والتدور ولن يتطرقوا لا من طريق ولا من بعيد لمتالي السباد والتشريع نكو ما لقضية؟ فما تنتواجد عمر الشباسة وما انتكر عنه العبد والإنصال ورد المظالب إلى أهلها إلا كما كان من خالق إلا الاجتماع كما ذكر ذلك هنا والفرج فرق ابن جوجي في إجباد خطف بنار بمعرف وعمر بن عبداليس ومجالة إستاني شفقها وشفقها شحال فلم لا دلغت في للخوارق صيرة عمر وما رد من المظالب اجتمعوا فقالوا ما ينبغي لنا النقاش لهذا سنازلوا على المظالب هذا الكلام يوضح لنا ان القضية كلها عندهم محكورة من التي اتبعها العجل لقارثة الزنوب والمعاطب والمسرات والشباب والله ان يظلمه والله ان يفتشه والله ان يفتشه من المرات والله ان يجاينيون القضية لا لا من ولا من عندهم بمسال الجزال والمسائل التشريف وعلى هذا المراطب الثالث كان يتجبونها بقوله تعالى ومن يحكم كثيرين. وعلى هذا المراض كان يتمزد قول ابن عباس وغيره فكرون دون ولذلك ما ان يترفق عمر معدواريت رحمه الله إلا والطوارج رجعوا إلى سابق عادي طمع الدولة فلا توجيه إلا ورجع الطوارج بكثروب ويبكثون من معه ويخارجونه ويبكثونه بالسيح لذلك عندهم محفوة من وعدم الزمن الانتقام على قبيل الله وعدم مقارسة والخطير والمعاطي والزمن بل هذا الأمر بالضغط إلى ذلك فوضيحنا نقطة أن الخوارج كانوا يستجدون الجهر ما يريد أن يدل عليه بالخوارج كانوا يستجدون على تفسير الامراء المجدودين المجائيين الذين يقعون الملكرات جمع وجور يان يستمع على تفسير بقول تعالى ومن اللي نحن الله في دار الله صلّى الله عليه وسلم هذه المسألة الاثران ذكرهما وأخرهما في جريد الخبر في التفسير في المجلد العاشر صفحة ثلاثة وسبعة وأربعين صفحة هما في المحدث هم لما في التبيت التفسير في مجلد الرابع صفحة مائة وهذا وخمسين هو على التفسير دليل فيما نحن إلا أنه لكان التكيدة في هذا العصر, العصر جعلهما ونجعلهما دليلاً في عدم تكتير عن تكتير من تكتير كما فعل تماماً في السجانين من اثناء عقابة تكتير من كما جاء في عند التكتير من جلد الرجل الرحيم الى عن أولان ابن طبيب عن ابن صبيح. قال ورحي المنصوب خطراً واحدة قال <تصفيق> وهذا أول نصرين في المدرسة الجريمة عن عمران بن أبي طاله أتا أبا ليجلا أتا أبا ليجلا وليجلا كذعين كف كذعين لا أحد من سعيد أشقران كذعين كف من بن ابن عم ابن شدو في جواية الثانية وهم نفر من الأباضية أي من الخرارج. الخرارج والأبوغية. والأبوغية في البرض السمين. البرض السمين. من القرارج القرارج القرارج والأباضية فرقة كما قلنا من طرف القرارج أكيد يمسك لعبد الله إذن الغاب السنين يعني الغاب السنين وبعد الرسابة انتسم الأباضية إلى خريطين وهم من يا القوم هم من قوم ابي مجلد فابو مجلد من بني شوخان خيط يوضان وشيبان كانوا من شيعك عليهم يوم الجمل يوم الحسين. فلما حدث التحكين وخرج الخوارج على عليه كان من خرج أولي قوم فواقفة من بني شبان فواقفة من بني شبان, شبان. فالقفلة قوم الخوارج من قوم ابي مجلد لا هو في حكم هؤلاء الهجاب المدينة كانوا برعاصل الله قال فقالوا يا ابا من الله انتبه هذا مصر أرأيت قول الله ومن لم يحفظ ما أنذر الله فأولئك هم الكاثرون أحق النوب؟ قال نعم ماذا قالوا قال أحق النوب؟ قال نعم ما معنى قولين أحق النوب؟ يعني هل هذه الآية على ظاهرها بالمسان قال إيش؟ قال نعم فهذا الاثر بيننا على التحقيق لمن يفهم ويعمل فقال ايش؟ قال نعم هي احكم على ضائع لذيور من حكم الله ويحكم الله للأراضي وكانك أكبر أكبر نكبر من الله فأولئك هم الفتر تذكروا ما قررناه ومن لم يحكم بما أنظر الله فأولئك هم الظالمون أحبكم هو قال نعم عيزة نتعي على ضائعهم هم أكبر نكبر من الله المقولة قال أنا عبد ليس الآية، إنما في المواضيع الخاصة الذي أراد من يسمع كل آيات عليه، وهذا ليس له طبق لنا قال نعم قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فوليك هم كاتبون أحقه هو قال نعم الثلاث آيات كل ايش؟ نعم نعم نعم على ضعيف هو كلاكير قال فاطم كلها كتاب عند انظر هنا ده على المناطق. الخلاف ليس في الآية وليس في المناطق صحيح الآية وإنما الخلاف أينه؟ في المناطق الثالث الذي أراد الخوارج أن يحملوا عليه في الخلاف لأنه تنفضح لنا الدكورة غيره ثاني فقال يا أدا بذنك سيحكم هؤلاء عند الله يشدون إلى من؟ للأمراء والأولاد في, في عصر من؟ في القرن الأول القرن الأول سيحكم القر القر هؤلاء عند الله قال هو دينهم الذي يبينون به استرعوا قنط جزلوا وضعوا بحرين شرايع استرعوا شراعي لهم المتحدة استرعوا شراعي لهم لهم شريعة التجاري الدولي المعموذي في أوروبا وقرانطة فعل ذلك حكى لله بل مجمينهم وتسهاؤهم ورعاؤهم وعوامهم حاشلوا ذلك انظر ماذا قال؟ هو دينون الذي يدينون به، وبه يقولون وإليه يدعون. التي بهذا الأمر العدم هو دينون الذي يدينون به، وبه يقولون وإليه يدعون. هو في البداية أقرضهم أن الآيات في الكتب المقدسة المكتوبة، وأن الآيات تشمل كل ما عارض كتب الله. وان الايات بلدها وما هو عند اهل السنة الجماعة وحاجة الاولادين بطبعنا الحديثة هي على اغنالية ويخج منزمة لكل من, من تلافك بهذا الوقت وبهذا النظر الذي يجبه فيه الان اما فيها وان الخوارج هؤلاء بنفس حديثين أرادوا ان على من على اضحاد الظروب والشباب والمعاطف لما الولاء الذين رضنا ظلموا هذا هو الذي حدث بين الخوارج وزين السابقين وهو بعنه الذي حدث بين الخوارج وزين المعثير وزين خوارج وزين أخواء قال فقط ثم وضح فإنهم طارقوا شيئا منه أي اضغرقوا شيئا منه هذا التالي قد قد عنه وقد تموا شيئا منه عرفوا انهم قد حصابوا ذنبا ذا قالوا أو هم قوتيزون قوتيزون قوتيزون ومسيونهم لغاية المسيطة من قريب او بعيد عن اكتجان تشميلة تشميلة عن وضع صورين عند ان وعن تبدين الاراوة اللي هو هل هناك رائحة فقط لهذه مسألة في هذا الاسر؟ قد اثر الحج عليه وليس حجة لهم فإن هم ترعوا شيئا له عرقوا أنهم قاضوا زمدك ثم يتقلوا فقالوا لا والله ولكنك تطرح تقالوا لا والله ولكنك تطرح إذا انخلطت أي شيء في الآيات ما فيها أم تستدلين في بالآيات تستدلين بالآيات واضح لا والله ولا كما تبغى. هاي أنتم أولى بهاذامن أنتم أولى بالخوف منه. ثم خلنا قولا خلنا رأيه عبد الله. واضح جدًا أن الحديث حول مسك الزن والكبرة والمطية. أنتم أولى بهاذامن لا أرى فمن لا أرى فمن لا أرى لا أرى الكثير العاطف لا أرى الكثير المسك الكبيرة لا أرى الكثير انتم أولى بها دنيا. لا أرى وأنتم ترون ولا تحرجون مضحص. صحيح؟ قالوا لا أرى تكسير الذي يقع في الزمنه أو يقع في مصرية أو يقع في تغيرة فما كان ولذلك لا أقل بقولكم انفسك أما أنتم فترون تكسير منسكس الزمن بناء على أخرتهم انفسدة ولذلك لا تحرجون لا تتحرجون من تنبيلكم تلك الآيات على الواحد السبيرة وعلى لا الواحد الزمن وعلى الواحد المصير قال لا ارى وانتم ترو ولا تحرجون بالله عليك لو أن القبيح قبيس تكثير من وقعت المكثرين قبيس تكثير من وقعت السودان أو تشرين هل تبي الصف يقول لا أرى وكل أرى تكثير كامل هذا عمل متعدي كل ما الله بي. هو مطلب فريض وهو مع قبيس يجب على كل مسلم من كثران ضارون قال لا ارى أنتم ترون ولا تخرجون لا تبالغون في التكبير في الشعوذ والآيات أن هذه كلها منوره ثم قال مقولة أيضا واضحة ولكنها في تلك الآيات أنزلت اليهودي والمطار وأهل الشرف أو نخوة فيهم فما رأيكم مقولة فيها؟ ما معنى أن أنزلت اليهودي والمطار وأهل الشرف أو نخوة؟ ها من ذلك هو تماما كامل نفس معنى او نفس كلام في الحديث الذي أقرأه ونقول في الكفار كلها الكفار كلها هو كاملا نفس معنى او إذا بقى وضعا على مومس فإن والله انزل وإياه ما هذا الكلام ماذا أي أنك الآيات تتحدث عن من وقع في أي الشيخ عن من وقع إذا عمن وقع في شيء شيطان من قرط، وليش؟ في كذب شيطان من معاصي اليهود أو غيره، ولكن لا أملك اليهود الشيخ ونحت من هذا، من خال برق من كفاري، في كيف في الأفعال المكبرة، وليش؟ بعض اليهود والمعاصي والكلام، ولكن الكلام ما بس، والكلام ما بس، هذا المعنى بس، كذب وضال، لا دخل في تبقى عن طارق الذين من جاء يتبونون بالنهاب لا يشتبون بسطرات وليس في مطلق الظروف والله عندك وإياهم عنه يقول الشيخ مقام السجر تبقى يكتب إما ما تكتب يتخفق كثير يقول كان يذكر ونجد طريق هذا المعنى كثير وبعد هذا الوضوح والبيان، البيانة معنا حولين كفر قطعين قطعين يفضح من التضليل المخصوح ماذا قلت؟ المخصوح قارج ميه؟ دفعوني يفضح من التضليل المخصوح او الجهد الطابع المجري بالصاحبين الاجتجاج بهذه الاثار رغم ان يغنقى من الكل جميع حتى جاهز المجرد صاحب الاحتجاج بهذه الآثار على عدم تشكير الحكام الذين سنوا قوانين مناقضة لما حكم الله به أو رسوله وجعلوا الشرع الحاكم والقضاء العام الذي يقضى به من المجرد من جهد المجرد صاحبه ومن التقليل المقصود ويقول: يقول الشيخ العلم المحكس يبتد عمد التسريق في الجبهة. الوضع 566. كل سنة المسيطة. بعد ان ذكر اطار ابن عبدال قال قابل ابن عبدال وغير مما يلعب في عقرنا هذا مما يلعب المجاملون في عقرنا هذا من الممتسجين العلم ومن غيره من الجراء على الدين جعلوه بجميعين ان تتقيم العلم مرآب الاجتماعي يجعلوناه عذرا او إباحة بالقوانين الوثنية المنبوعة التي ضربت على جباب الدنيا. ثم ذكر كتاما في غاية في غاية النفاة لمن يشيد لأخيه العلامة محمود ساجد قال وقد علق أخي محمود ساجد على هذه الاخر وعلى اثارين هذه الاخر الاخر الانيسا الذي يكرناه لكم كلامه قال فيه كنتم نقول كلامك العلمة محفوظة قال محفوظة كيف على اثار الانيسا قال في ايه الرواب الاساس تبقى قال اللهم أقول ما قالت ليه. اللهم اي قطر اغيث انه لا ارسى ماذا عليكم أن التبلع في ذلك الأعصاب في أولى الحكام الشباوية ما قال اللهم إني أضر إليك بمضورانك وضعك بعد أن تضره قال وضعك بالكأن الأمر يحتاج تبلعك الإسلام قائم على وضعه أن تجيب نفسك وسطا تتتعب وتتتعب وتتعب وتتعب قال وبعض سيد أهل الريض ماذا أهل الريض والذكا ممن تتضرون الكلام في زمانيات ممن تتضرون الكلام في زمانيات هذا فاتتلمك المعذرة لأهل السلطان في فرق الحكم بما أمر الله وهذا وفي الحضائي في الجماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي انزلها في اتخاذه وفي اتخاذه قانون الكفر ويعتم في اتخاذ ثلاث وقف على هذين الخبرين الخبرين الذين يجبون اتخذهم رأيا مراضي وراضي الخبرات بالأموال والأعراض والجماء بغيّن ما انظر الله انظروا ذلك مخالفة شريعة الله في الخبراء العام لا تكتب أراضي بها والعام العام رضي الشيء بغيّن مداريها عن الأحاضة عن, عن, عن أصحاب الجنوب من المعباس بقول الأعطاء بأني جبنة إنما تتحدث عن أحاض الجنوية والمسجدية والمسجدية والمسجدية ويبعوة الأحاض التنعين والمسجدية ثم قال مدى صراح من ومن البين أن الذين سالوا أبا من الإباضية إنما كانوا دون أن يمزموهم الحجة في تكسير الأمراض لأنهم في معذكر السلطان ولأنهم عندهم عند الذي أراد أن ينكسروا المراءة بلاء عليهم ألا والسخي والسدان ماذا؟ الغنوب العسل ولأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نناهم من ينبانوا عن السلطان يقول لا عند الخوارج محسورة الغنوب المراءة لم لا من خريك ولا من بعيد من المثال السلطان ولو أراد الخوارج ان يتكلموا في حضية الزلال الفصلية لو رأى الخوارج من اولاد حكام حكام حطرين لو رأوا منهم قد من تتبذلوا واستجدلوا هل يلاقى عليكم كان الخوارج يتبذلون عليهم او إذا من تكون لهم في تلك الايات ام يلزوا الايات المختلفة خلن يلزوا الايات اخرى هي اوضح في الزلالة على تبثير المشكلة المختلفة هذه الايه من الحكم بنظرا هي في باب تشريع والجدل ضمن الثلاث ان هناك آيات مرجعنا لقافيه الدلاله في الدلاله على كونه صحيح ام مثبت لكن يرى ان القوارض كانوا حريصين على تحسين مكلفين فانذا كانوا كانوا احرص ما يكون على تحسين من القوارض فلو انه راوا منهم لنضمن على نجاح هذا القرض الذي وقع بينه لأن خارج رأوا منهم تدليل أو تشريع لا عليه عليهم بآيات فصائلة في الدلالة في ذلك التدليل وتشريع كقول يقعال اتخذوا احضران محضران من دولة ام لا مفرقاء اصرعوا لهم لم نأذر ان لا مفرق وين اتعتمد اننا كنا ذلك من الآيات التي لا تحسى عن صوالح اكونوا عروف كما كنا لا حارثونها بتخليل مفرقين فقط بيا لعم مفرق ولا بعيد يتعلق بخبار الزجال وإنما يتقل بنوض المعاصر كالاقة ايها تحيانا بالأمراء والأمراضين في الفيديو قالت ومن البين أن الذين سألوا من الأمتباضية منما كانوا يريدون أن ينظموا في تكسير الأمراء لأنهم في محطة الفيديو ولأنهم رغما عطوا أو ارتكبوا بعض منها من الوارد كانت ثم قال هذا وإذا فلم يكن سؤالهم ان يكن سؤالهم عن ما تجاري مستدعا استبداه جنائدا كما لم يكن سؤالهم عن ما تجاري مستدعا جنائنا في القضاء الاموال والاعراض والبناء بقانون مثاله مشريع عليه وحاكم ولذلك العقد اللي فاتنا هل قد كنتم ثم قال ولا في إصدار قانون جندي لأهل الإسلام بالإحتمال إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى رشان نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم. إنما هذا الشيء أي سبب الشيء إعراض عن حكم الله ورفضه عن دين وإيصال في أحكام أهل الخطر على حكم الله سبحانه وتعالى وهذا خفر لا يشك أحد من أهل السجن. على اختلافهم يعني ايه قوائق المتركين فاطلع الذين محضوا لنا هذا الدين وحفظوا لنا هذه مثالة ترى؟ لا احد من اهل السبلة رادكم لا يشوف احد من اهل التبلة. على اختلافهم في تكثير القائل والجاعي القائل والجاعي ثم قال فمن احتجى بهذه القضية وغيرين وغيرين عندك وخصوصا في غير دينه وتركهما وقد مروا بذلك الدين غير منافق وتركهما الى الغير معناهما ربه في مفترق الفان او احيالا على تسميد الحكم بغير ما انزل الله وفرض على وفرض على عباده الذي قال قد الذي حكم بهذه الاطراف الدينية على يبرر لهؤلاء الذين تورث قال فحكم في الشريعة حكم جاهد لحكم الأحكام النافعة. أني فإن أفرغ وشاظر وجحد حكم وجهد حكم الله ورضى هو ربي في تبديل فحكم الكاذب الذي على سفه ما عروقه من أهل وكتبه محمول كذلك يقول الشيء عبدالعبيد بن ماصر الجليل في كتابة ولا تبقى الحقات في البرحة فقط في التنبيل. يقول بعد أن ذكر شلال الشيء قال اللهم إنا نبرأ من هذا النسل ونبرئ صحابك رسول الله صلى الله عليه وآله وآله والتابعين لهم من هذا التنبيل وهذه المرالطات وأنه لا أحد منذل قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو قول ابن نجلس على المبدعين بشرع الله في زماننا هذا إلا إلا ماذا قال إلا رجل مصيط عليه الجهل بالورقة فلا يعلم ما يدور حولك أو رجل منافق منبجس يعلم وافعه وعدما في ساباه الذي كان يتحدث عن السلف الله عنهم ولكنهم يغالب ويخلف الحق بالباطل اتباع للهوى او الطمع في الدنيا بينا بينا أن كثير من الناس لما تحدثون حول قلب العالم بالله من عند الله وليتهم كريمين، فإن محمد وشعبه من فضل الله ومشارح معقده. لما تحدثون حول هذا الأمر، فإنهم ينقلون كلام التبعين وكلام المعباش وكلام الميزان، ولكنهم يستدينون به. في موجوئهم الصحيح وفهمون تماما ان هذه الخطأ ليست من خير او كثير الحاكم يشري على المثول تتنزل على أفراد دولة المراقبين فلا في غرم ولا هذه الخطأ أو هذا الكلام أن لا نخبط أوانه وأن يبين وأنصح والصحوية أو غيره ويستدل إلى أين الحاكم يشري فهذا خطأ عنه وبعدها. في الاضاءة الى انه الضراء والسراء على هؤلاء الهمة على جيلا. فانت يجب عليك البتءا تماما المناصر الذي يتحدث عنه هؤلاء الهمة والمناصر الذي يحفظونه يحفظونه عندما يحفظونه تلك امرأة. ويوزع عليه المناصر والرياسات. ثم قال يشترى لديه همنا عليه. وجئك السلام. الثانية. طائفة منسجد الى العلم وطلب نظروا فهذه المستعمل الأولى يكونون سلم عنه قال صائفة منسجد الى العلم وطلب نظروا الى قول ابن عباس وغيره من العلماء ولم ينظروا أو يتفقروا في ملابسات هذا القول وكيفية تصديقه على الواقع، وظن ان القول بعدم فكير من سن قوانين مناقبة بأحكام من الله ورسوله وجعلها شرعا عاما وقضاءا مكتبعا ظنوا أن عدمت ككثير فتوى ثلاثين فتوى ثلاثين يعني على كان ينتمجين لا يأخذ انه علق عليهم انت مني بالفعل القوم ظنوا ان هذا الفتوى ثلاثين بل كل من يخالقهم هو مكتبع فتوى ثلاثين وهم الذين يتنزع بل فيما يتنزع عنهم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انهم جوه في ساعه الى 16 ساعه الى اخر مره وعصر الخميس وعصرنا وخاصه ان القوم ليس فقط 30 انما هم ايه 30 جدا ادي قبيح حتى عالم ان الشطره جدا فيقع في البدعه جدا قال وان الذي ينتظر في حق هؤلاء القوم المغيرين المستدلين هو عدم التكشير الله جاءوا يعني جمالا بني ايه بلاتبين هواين بطعب جاوب من النادي دي اولي بسهد ابن ولا قوص ولا غيره جاوب هذا الهراح الضفر وظنوا وأن ان الذي ينطد في حق هؤلاء القوص المغيرين المستدلين هو عدم التكشير والنظر اليهم على انهم مسلمون بل ليس فقط انهم وانما هؤلاء امور وانما رأى المنين. انطلاقا من قوم كفر بدون كفر ومن ثم راحوا يرددون هذا القول ويجمعون قرقه واسانيده تقولون كلاما الذي اتباه الغراضين وربعه ويجمعون قرقه واسانيده ويروجون له بين الناس على انه مذهب الثلاث الاخري انتخالك الثلاث انتخالك الثلاثين على انه مذهب الثلاث الذي ينبغي اتباعه بل ذهب بعضهم الى اكثر من ذلك حيث عجّوا من خالق قولهم الباصل حيث عجّوا ما خالق حولهم الباصل من جد عاصل يجد تركوى والسوجة منه بل والله كانوا على المؤمنين والموحدين الحيث من الطوارق وكانوا على الصواب ماذا نقول أراربهم تسلمون أغنى أسابن علي وفتروني نقول وإلى مثل هؤلاء الغاصلين الذين لا يعيشون واقعهم ويطلقون الفتاة والاحكام وكأنهم يعيشون في القرض الاولى المستمدل الخوف والله يظنون ان حسن وحسن وحسن وفاة دولة ثلال وعلا ابو بكر وعمر واسمان وعليسك بل يظنونهم ابو بكر وعمر وهم ما ما صلوهم ابو اسمان وعليسك في ساخان الهيلان أمد السلام وعلا يتكلمون والسيتي بعدما ذكر تلك مقولة يقولوا الى مثل أولا نذكر سلام أهل العلم من ظهورة معركة الواقع ثم ذكر لهم سلام ابن قيم الذي صبق قرأناه لكم في إعلام الواقعين في المجند الأول فتحة السبعة والثمانين لأن العالم أو الحاكم والمسلم لا يتمكن من أصابة الحق إلا بموعين من الفهم والعلم الأول معرفة الواقع بالأمارات والعلامات والقرائع والثاني العرفة الحكم. والشرع من الإنسان والسلم نفس الكلام ذكره من ابن قيميا في المجندة بعدي الفتحة المسلمين في مجال فتان عشرين وفتان ثلاثين وفتان ثلاثين عن السفاء وقال معرفة حكمين تتوقع على مرين. اولا المعرفة ايش بحالين بواقعين حتى اختم عليهم معرفة حكمين ثلاثين ثلاثين ثلاثين وقال يشتق الواقع هذه نفس الناس مسئلة بثلاثين الناس في هذا الناس الكتلة الأول من عن بل جعل في أو من أعراض عندي بالفعل، الجهل الواقع وفق الوقت واحد فرح في المقدمة، أو لا لا يعني من شريطنا. الطريقة الثانية غلط في فكر الوقت وقدموه على فكرة ثالثة، فهم جهل بالعلم الشرع، ولذلك يتحكمون في السياسة من الخالق هذه المرة تيجي عارفون. معك نعم. على التفكير اقامه بشكل وقت واطر بان هذا كلام طيب ولو في ذلك كلام جيد هناك صيد زار في وقت بين وقت اذن الوقت على شكل وقت قلت كيف في وقت انا يا اخي وخاف ان يقدس ان قدنا كده عدم معرفة الحق بالرجال وإنما معرفة الرجال بالحق كلام النفيس جدا في النقاشات وكذلك أو في كل التكعيب كلام النفيس حول أهمية وجود معرفة مثل وحده هذا كلام مختلف ولكن انا بحاول بفك ان هذا الكتاب حاجه في المدارس اولا الامر عشان لما نتكلم في الواقع جاءت فكره الواقع بعد ما طرحت والووجود التعلمين ومعرفين جعلوه خاقا بطائفا معلنا من صلاح الاسلام هم جعلوه بعد ذلك فرضا ارتفائيا بالفروض الاتفاية والقضية التي نقول نحن بها ليس تكون فرضا عينيا او فرضا ارتفائيا هذا موضوع اخر معنوم طبعا ان نتكون اخر على اطلاق الاتفاية ولكن ليس هذا الذي نخطبه ليس هذا الذي نخطبه وليس هذا ابدا الذي نعنيه وندعو ليه. من الذي مقبوه ونعنيه لي أن الرازق العليم المفسر المستنبط قبل ان يكفي قبل ان يكفي في طبيعه النحو يجب عليه ان يعرف تلك القضيه معرفه تامه من جميع جوانبها كيف قبل ان يكفي في نازله نظره المستنبط يجب عليه ان يحيط علما بتلك النزله من جميع جميع جوانبها من الحرائر والامارات وعلى ما ذكر ابن قتيبه اما ان يكفي هكذا انطلاق الانسانين باكتاب والسنة هذا النجين مرتبو هذا النجين نره القوم الى انه يدرون في التأمين هكيف عن هذه النجين انما جاعدا تدخل الواقع بعد ان خر اهميته بكلام طيهي وجيد ونقبله جعلو خاصا بطائفا وعينة من الباب المنين ونحن كنا قليلا ستساوي للتربة العائلية ويقرب السلية هذا النجين مرين وانما النجين ما اثار عليه الشيخ مكتب تدخلها الماضيع من الثلاثين فقال إذا حديث عن أهلية السؤك الله فالحكم على الشيء صرعن عن تطوره ها يجبين ذات على صرع أن شيء يجب الحكم على الشيء صرعن عن أي قبل أن شاكي أنفسك أنا حتيش في شيء لتحكمكي يجب عليك أن تصيق علما بذلك الشيء كما أنت قلت الحكم على الشيء صرعن عن فنجد حكم الشيء لا كلامه وكلامه كلام طيب ولا شيء ولا الحكم على حكارهم عن تطورك لانت اذا رأتك ان في الناس ما يجب عليك هذا الامر هذا الشيء لما تحكم عليه فان شاء لك اجل صحيح؟ نضي مثال على ان القوام لم هذا المعنى من في الشجاب نفس الشجاب الصباحة السابقة ماذا قال الشيء؟ قال بعد حديث عن الفرض العيني عن السرجية الدراسة الثلاثة: التربية، العقائدية، العلمية، المنحية، القائمة على أساس التربية والتربيه. نتحدث عن الشئ كله مهوب بالأمة، ليبقى بالمستوى الأيمن. الهدف من قرض العلم لحق المسلم في القرض الثاني ثم قال نحن المرتزق بتربيه، عقائدية، علمية، منحية، قائمة على أساس التربية والتربيه. لنكون به بالمهوب بالأمة الأيمن. هذا الكلام ثم ماذا قال؟ حتى يبين لكم ان القوم المنفقين بمعنى المدينيوريون لكثل الواقع او ان الواقع الذي يخطبه تريسا قال السيد في طفحة السادسة وغيرت بعد كلامي هذا عن المهجية الألمية العطائية الى فهل قال قال هذا السلام من يقوم به هذه المهجة العطائية الألمية المهجلية من يقوم بها تعرفون ماذا قال قال يقوم أبتعثونا من حولنا أو شمالاً. قال: دنيسي كلام. السماء. قال إن بعد أن بدأ هذا الكلام، قال ان الذين يستطيعون. لا خير على ذلك. الذين يستطيعون حمل الأم على ما يجب عليها وجباً أو كفاءياً. الذين يستطيعون حمل الأم على ما يجب عليها وجباً علمياً أو كفاءياً ليسهم الفقهاء المتحمسين ولا الفقهاء النظريين وإنما هم. الحكام الذين بيدهم الامر والتنفيذ والحكم والعقد وليس ايضا هناك المتحدثين من الشباب او العاطفيين من الدعاه الذين ليس بيدهم حل ولا حكم فالذي مؤهل عند الشيخ يقوم بتلك المهره العلميه في العقائديات المذهبيه ويقوم بالتثقيف والتربيه الذي واهل والذي يستطيع ان يقوم بتلك المهره من المهمات يا لا شيء أمور. الذين بياهم ثم خالف شيء الأم واتلفيز والحلق والعقد. هذا الذي خفضه لما تكلم عن أهمية في الواقع. لماذا صحيح؟ وهذا الذي مقصده دائما لما نقول أن القول إن كان في الواقع غير الذي نحكيه وإن كانهم لما قلنا ورجعوا الكتاب وإن كانوا هم نفس الشيء. هذا ولا معرفة في الواقع وأهمية معرفة الواقع. ولكن في الواقع. لكن حقيقة سبقهم الواقع وليس في الواقع. لأنه هو والفِقْهُ الواقع had that. لدينا نروح بذلك السيطة انها العدة هو العديد لا تسرح لالحالة من الاحوال على الخاكل الاسمية ولذا يجب علينا ان نضحك عن محلها الصفرية للغاية الحمد المثلات الصفرية والرغاية لكل لك يعلم بعد ما بحثناه في الجنة ان محلها الصفرية إنما هو الحديث حول تلك الزدعة التي حدعها في من تلك الذين حدثوا فيها المسلمين وأظهروا فيها المسلمين في تكثير قهل الجنوب والمعاقب من وحيه هنا إن النهادين طعموا في تلك الزدعة والطعام في نحول أصحابها وذينا اتخذوها دينا يتقربون نبيه الله سبحانه وتعالى رأينا ان ابن كان الفارس المقدم لذلك ذلك الميزان هو امس الحلب الحج في حلبة السيء في السنة ورأينا انه رضي الله تعالى عنه معدليه تولى الرج والتشميل على خوارج الصوت والبعث ورأينا بالفعل بأن سواري كان مستودعاً على تقرير نزهتهم في ذلك التفجير، وتكسيره، وسواري مستودعاً بطوله عالٍ من نفسه الله، ولا يفهمه السفيرون، وراهون الله بالله العظيم، وظهر جميعاً في في هذين الترتين النجين أقاربهما أبناء في الجريح، ورئي في السورى فحثهما الشيء العظيم المفروض، ورئي بالفعل في في تلك الايات على انه السيرة بشهيرة الامر الذي دفع ابن عباده وغيره من علماء التنزيل الى ان يوضعيه بقولين كفر دون كفر اي ان ما تذهبون اليه لتنزيل تلك الايات على اصحاب الكباب والجنود والمعاصق ليس بالكفر الذي من الله وانما تعدهم انما هو الباب الكفر دون كفر وكان تنزيل تلك المقولة من ابن ومن غيره انما هو على المناطق الفاسد الذي اراد الخوارج ان ينزلوا اياته عليه فكلامه انكوك ليس ابدا كثير في الكتايا هذا عمر قصدنا في الدرس الماضي قد انتهينا الى عن اهدان الامرية الى عن اخطان الى صعب كما تعودنا من قبل نحب المعذرة والاعتبار على المصير ونشده كذلك ان يكون علينا السجلة صامتا بجنة دامة برجوع كما نقول كما تعاوننا في هذا اجهد نقول ينباد الفرد فنجدنا ينباد الفرد من ذات التنزل مع الخطم مع المصارف الى افعاد أبعد أبعد الضراجات حتى لو تكون هناك بعد ذلك كلها يحتجوا بها حين كانت سنقول حد يا اخي الرحيد حد يا اخي الرحيد حد يا اخي الرحيد حد يأكل مع سلمتجاي ان كلها المقولة من ابن من غنيه من شوبداياكن منذ ابن عباس الله تعالى عنه ومنذ أجنات من أن يقتروا بشيء كما نقوله نذبه النقول أن يقتروا بشيء كما الحاكم الشرائع ولكن نقول من بارف الله جلهم هم أنهم أصدوا بها لا لهم أصدوا بها هل يكون في كلامين خير مع ان بدائل الكتاب في أن المشرع المسبب ثابت في كل الاصول الست هل يكون كلامهم صحيح مع ان السنة السنه حقيقيه بان المشرع المسبب ثابت في كل الاصول الست الي هل يكون كلامهم صحيح مع أن المشرع المسبب بدلاله الاجماع المعقد من عده اوجه اصوله السته اوجه هل يكون كلامه خجة مع عدد اجناب ادنى طالب علم يعرف الجواب وان الجواب بالنسب تريت لأحد بعد الله وبعد رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم بعد الاجناع ومنعطب المقرر الذي حكاه غير واحد من اهل العلم اصطفات المؤثمين ونقول البحث والكلام بفجرية قول الصحابي ليس جديدا إننا هو مسئلة متهمة ومحافظة وتكلم فيها العلماء المختصون لأنك أهل السنة في من منذ الخضر الأول إلى يوم الناس هذا والجميع على كلمة واحدة وعلى حول الصف بأن قول الصحابي من ما كان وإن كان كمتائه معنا إن كان من؟ أبي البشر وعمر وبي الله تعالى عنهما أن قول الصحابي جيت بحجة إذا خالف التكاب والسنة كما ذلك إذا خالف بالقباط إله جني الإجماع المحافظ المقبل ودليل ذلك قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا جيما يدي الله ورسوله وقوله تعالى انت مجردت في حيث فرضوه الى منه فرضوه الى الله والرسول وقوله انتنا تركت في الى الحديث بحيث المشروع تركت فيه الله انت نصفت فيه وانت جل بعد سبب اثناء الله بسم الله تعالى ورسوله ورسوله وعلى هذا إن عقده احتفاظ منذ الصدر الأول على أن كل أحد يأخذ المثلان ويوضّع عليه هي المعطية واحد القبر من قبل نمر من الله تعالى أنه قد من ثلاثات كثيرة بعدد كبير من أجلة الصفادة المتغاني في دولة مرات العديد خالفوا فيها خصوصاً خطرية الدلال تولاً للثلاثات المتغاني وبالطبع تالي من ثلاثات المتغاني في أنهم عن المدين أبداً ولو انضحوا بأكده الذين في هذا حاصلون وهم حملاء حاصلون وهم معذورون وهم الذين استملون الله ورسوله صلوات عال عليهم على تبرير قام الصابي وحديثنا حول حجية الصابي ليس ابدا يحمل أي قام أو غضب أو خميس من الصابي ونحن وهم على التحقيق لن تبيعون ظلهم اي نسخة. فلا نقول اننا في جانبين ككذا وكذا هذه الضغط حتى نكون لنا في جانبين كالرناد التي يطعونها من علينا هذا الصلاة لنا فلا تكرف اننا لن اي في مطار أو هم في, في الوائد ونحن في الوائد في ذكرهم لن تبيعون الله سبحانه وتعالى انكر الى احد اختراعات وقد ذكر الامام او عدد كبير من الامه الاسباب التي جعلت الكثير من, من الصحابة وعلى رأي الشيخ ابن بطه وعمر يقالون ادلة من كتاب السنن وهي باب كثيرة الذي يريد ان يثبت في هذا المسرح فيرجع الى الكتب التي تعلم بكل اختلاف العلماء كالحافظ وغيره. وقد جعل ابن حجم في اكتابه الاسلام في مجال الثاني فصحة 130 هذه الاسباب دع لها عشرة اسباب. وبالتالي الله ذكر اهم تلك الاسباب. الذي يهمنا من تلك الاسباب العشرة ما ذكره في قوله سابعا ان دليل قنوم النصر من الحديث او غير ساعة يقصد لي شيء. بدليل اخر نعيش بظمه عمزة السحابي. ان يقصد السحابي عموما بظمه. ان يأخذ بعموم من لم يجد الاقب به. ويترك الذي يستمت تسلطه. تكون المسألة دليلات. احدهما عام والاخر غاض. فالصحابي لا يبلغه الخاصة. فيأخذ بالعام فقط ويطلق الخاصة. وانت يدزل الكثير جدا انا اردنا ان يتقارب. ثم قال تافعها أن يتأول في الخبر غير ظاهره وهذا تماما ما نحن فيه هذا من بعد فرض الجدل. لو كنا جدلا أن قول ابن عباد القصر كفر هو تفسير الآية لو كنا جدلا ولكن نحن نقول بذلك ولكن مجاراة مع الخطي ومع المتنوى كنا جدلا فنقل في هذه المسألة في هذا السبب العاشر الذي ذكره ابن خسر قال التاسعة تاسعة أن يتأول في الخبر غير ظاهره بغير برهان يعيدة الع PA بغير برهان نحن نذكر ان هذه الثابة منعقتة على القناة كثر اكبر دلالة منعقتة على القناة كثر اكبر ودلالة الاجماع على القناة كثر بل ودلالة ما ورد عن ابن عباس نفسه انه التي توجه منعقتة على القناة كثره لكن إنذاب القرب قال أن ان يردكي الخبل غير الظاهر بغيربرهان يعيدة النها بغير البرهان إذا لو كنا ان قال من الطوص من باب التبكير في الآية في اجتباد السبب التاشع الذي ذكروا بذلك من أسباب الثلاث أو الثلاث الصحابة معنا ثمثة اجتباد السبب ونفس الكلام ذكرت في الثانية المشتورة رفع الملام عن الإيمة الأعلام ذكرت الأسباب العثار وذكر أن الصحاب قد يتأول جائر والصرآن والجائر الرسل باجتهاد يترائله باجتهاد يترائله ومن أمثلث بخلقات ونصوف الكتاب بالتنة ونصوف الوحنين سواء بالإستهاد سود الزائل او بالضم ونحن نكتفي بالامثلة الوارف عن هذا فقط حتى يطرح المراد أما الامثلة عن طريق اوان عن, عن اباس او عن ماما او عن عاليد او عن هي كثيرة مهزة وهذا كدوا لهم مضمات معروفة عن جائل العلم وتكتب الاشتلاف وتكتب الاشتلاف والاشتلاف ولكن كانت في بعض الأمثلة فليس في اليا أن ابن عباس رضي الله عنه من تلك الأمثلة ابن عباس رضي الله عنه كان يقول لأن النبي صل الله عليه وسلم تزوجا قالته ميمونا إلا الله كان يقول أن ج يتزوجا وهو محرم هو محرم وحديث ابن عباس أن ب سال فيه ذكر ذلك ابن سنة وقسام للجلب من جمد الراجع ثم في صفحة ثم عالوا بتروقي في عمر في في المجالة الشبتادة قسع ثمتمائة غير ان هذا الكلام خطأ مهو عليه جمبهور النبي فالنبي على السلام كما اخضرت ميونة بنسيان تزوجها وهو الان بعد ان حل من عمرته فأخفد مع البطرة بالله تعال عنه بما غلب على ظني انه تزوجها وهو مسلم وذكرت الذي ورد عليه غيره من الصحابة ورد عليه فيما بعد ذلك جمهور اهل العلم كما ذكر تلك الاحوال في المسجد في الكتاب فالسلبان هذا المثال الاول المثال الثاني كذلك ما ورد عن ابن انه كان يكون بجواز ربا للقبر كان يقول بجواز ربا للقبر وجمهور الصحابة والكادرين والعلمة على تكارين ربا وقد اصطر واصاب في تلك المسألة الامام ابن يقيم في اعلام المطبئ يقول سيد المسألين في السادة المسلاة بين الولماء اسبابه ومنطقتنا في الخطأ عزاء والدفين قال لاجمع الولماء بل جعلها بن مساين رغم ان ابن عباس خالفة فيها رغم ان ابن عباس خالفة فيها بجل هذه وبتأول وبما في في قال من حلم في هذه المسألة قال لاجمع العلماء بعد ابن عباس رضي الله تعالى عنه على ان الربا فثمان ربا فضل وربا نسيئة اما ابن عباس فانه اذى الا ان يكون الربا في النسيئة فقط وكلام صحيح ان فضل انه مخاصر كما قال الشيخ المثانين بالاجماع الاجماع منعقض على ان الربا على نوعين ربا فضل وربا أما ابن عباس اتهادك فاخرع اوه هو ان الربا منحقل في نوعين فقط دون النوعين هذا مثال مختصر وكان ذلك مثلا عن النبات كذلك ذهبت على ان انه كان يرى ان الحامل وهذه من الفقهيه ان الحامل اذا مات عنها زوجها تعتد باقوى الاجل المرأة سمعت فيها والقات فيما يتعلق بالعده اولا انها حامل وعده الحامل ماذا؟ تنقطع الناس في ال ثم تناول يتوفى عنها زوجها وعده المتوفى عنها زوجها 4 اشهر و ابن عباك ماذا قال على سيكا ما قوله عليه وكلا هما قارفت كل السحيزة تبتعملين تقصيدين قال اصول الاجلين بمعنى لو ان امرأة حاملة صحيح ومات عنا جوجها وبعد عشر ايام وضعف هل تحجل للزواج عملا ابن عباس لا تحجل فنتظر الى تمام الاربعات اشهر وعشر صحيح وكما قلنا كلامه ماذا بشلاف ما عليه جنور الصحابة اهل العلاج. وخلاف نص وذات الاحلام أجلهم ان يضعنا سبحانه عبدالسفعي قال السيد المعطلين قدر على اوائد مع المسلمين في السلام في السلام الاجتماع من السيد المعطلين فضعا السنة سوق ذلك السنة والعرض والاجماع بل تعالى عليه ولكن ان ذلك ابدا بل هذا هو علم الحب الصحابة الكرام، فالصحابة الكرام أحرص الناس على مصل الناس في عيد الشهور السنة، وهذا ما إليه. الجين لا يضمنه، أما الذين ينتظرون إليه، هم في جن أوين فولك لازم أوين أن يفعل هذا. davranıyor söyledi sünnet namazı